117. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر 118. والعصر إن لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إََّّينَ أَمَ وَامُِ ص حكِ وَتَو صَ بِحَلْ قوتَ صَ